انما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بغدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء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 وأعنباء وكواعب التراب وكأسن ذهاب لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب جزاء أمي الربك عطاء الحساب